ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاؤة وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم صبرا على نيته ويدرؤن بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّل لتتلو عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صلوا قارعة أو تحل قريبة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف عاد.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 أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنْ الْقَوْلِ بَلِ الزُّيِّنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ مَذَاقٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَالٍ